وجلاء أحزاننا وذهابهم منا وهم منا اللهم ذكرنا منهما ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا